بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَلَهُم عذا شديدَ اللههُ الذي أَزَل كتاب بِحقَّ المزان وَما يذَركَ لعَ الساعةَ قَبَ يسْعجلِلوا بهِهَا الذيينَ لا يُؤْمنونَ بهَا والَّذينَ آمَنوا مشْقونَ منِنْه وَعْون وَيعْنونَ أن الحَّ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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْنَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبَ قَهْنَ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْنٍ